<سؤال> الله عليكم صاحب الفضيلة هذا السلام يقول هناك من يفتي بقسل الكفار الذين في الجزيرة العربية وعلّلوا ذلك الذين في الجزيرة العربية وعلّلوا ذلك بأنهم ليسوا معاهدين لأن دولتهم تقتل المسلمين باسم الإرهاب فهل هذه الفتوى صحيحة؟ وهذا من فتاوى الجرهان والمتعالمين ما يجوب قتل الكفار الذين جاءوا بعهد وأمان دخلوا بلاد المسلمين بعهد وأمان من المسلمين على غدر خيانة ولا يجوز هذا ولو كانوا في جزيرة العرب يجوز انهم يدخلون جزيرة العرب لمصالح المسلمين إما سفرة وإما تجار وإما عمال يقومون بأعمال لا يتقنها غيرهم يجوز هذا الممنوع الممنوع الاستيطان تمكين الكفار من الاستيطان في في الجزيرة، أما أنهم يدخلون الجزيرة للمعاملة والتعامل، ثم يخرجون هذا لا مانع منه نعم.